والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصرني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مثرا كبارا وقالوا لا وَلَا آلهتكم ولا وَلَا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أغلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فأدخلوا له فلم يجدوا له من دون الله أنصاراً وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارَهَا إِنَّكَ إِرْتَذَرُوهُمْ إن يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلْدُو إلَّا فَاجِعَ الْكَفَرَةَ رَبِّ افْعِلِ لِي وَلِوَالِدِي 119. بيت بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا